الله اكبر الله أكبر. الله اكبر الله, أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله Allah Allahu الله أكبر Akbar Allahu الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله